فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا ۖ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ مُنْزَلٌ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَاِنْكُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ثُمَّ اِنْ شَآءَ نُشَآءُ مِنْ بَعْدِ انْقِرَآءٍ قَرِيْم فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ اَنْ عَبْدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُ أفلا تتسقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وتهذب بلقاع الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه وشرب من تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لقاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مصرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحر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 ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين